السلام اسا <تصفيق> يا ام الليل يا ام يا ام من لي يا ام من تل بعد عاد يا ام من تل اسمك طه سلام مسا الله عليك يا امن ليل العباس يا امن ليل سلام عليك يا أمتالي إيح يا أمتالي العباس يا أمتالي العباس يا أم اصمقتو عالياميني السلام عليك يا رمال السلام الله صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الامر ضاقت الصدور فينا صاحب الامر ضاقت الصدور فينا صاحب الامر ضاقت الصدور, الصدور في ها صاحب الامر مولاي مولاي يا صاحب الزمان صاحب الامر ضاقه الصدور. الصدور فينا صاحب فينا صاحب الامر ضاقه الصدور فينا صوت صاحب الامر حليف الثأر يا ضهر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني حليف الثأر يا ضهر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني اتاك الدهر يا مولاه يشع اشير الروح مغلوله اليدين اشير الروح مغلوله اليدين صاحب الامرضا صاحب الامرضا صلوا علينا صاحب الامرضا يا الله يا صاحب الامرضا لقد حاقب بنو مروان فينا وعصبة من أباح عن قبلتيه تطاردون الرماح بكل ارض ونقتل كل يوم مرتين ونقتل كل يوم مرتين صاحب الام صح صاحب العام الله يصلو بينا صاحب العام وقت السجور بينا الديار وانت ادرا بما صنعت بنا في الغيبتين اي وقبه جدك الهالي جراحو والقوم بنت جدك عادي جراحو على ضريح الكوكبيني تسييل على ضريح الكوكبيني صاحب الام صاحب ال صاحب الصدور صاحب, صاحب مولاي يا صاحب الزمان نظره نظر هذه الليله صاحب كما هدم البقيعة فنحتق فلا كما هدم البقيعة فنحتق فلا ودمعك شاهد الحالتين إلا قد بكت السماء دما عبيضا وعرش الله ناحى بمخلتين وعرش الله ناحى بمخلتين صاحب العام صاحب العاطفه السدور بينا صاحب صاحب العام صاحب السدور بينا فاهل ايها الثاوي برضى بينا ضاق صد الخافقين فليس هناك مخرج قريب سواك وحق رب المشرقين سواك وحق رب المشرقين صاحب الامر صاحب الـ الصدور في العراه إلينا أيها التاوي برضوان بنا قط قصد الخافقين فليس هناك من طرج القريب سواك وحق رب المشرقين سواك وحق رب المشرقين صاحب الأم صاحب الله صاحب الأمر رضا